لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وَيُحْسِنُونَ إِلَى النَّاسِ إِحْسَانًا ۗ وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعُوا رُسُلَ اللَّهِ لَا كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله أولئك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 ما ظننتم أن يصمجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا ولولا أن كتب الله عليهم الجلال عذبهم في الدنيا لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار